بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد إذن نعزمنا مع الانيوات الحفاء عبد المالك رحمه الله ومع أبنيات المصادر مع أبنيات المصادر أي ألزان المصادر كيف, تكون كيف يكون وزن المصدر من الثلاثين ومن غير الثلاثين ومازال يذكر في سيار المصدر جملة فقال رحمه الله فعالة وفعالة وجئ بإمام جردين من التا والفعول صلاة ثم الفعيلة وبالتاذان والفعلان أو كبينونة ومشبه شغلا أي من أغذان المصادر أن يكون على فعالة أو فعالة أو أن يكون على فعال أو فعال بدون تاء قال فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء يعني إما أن يكون مع التاء فعالة وفعالة أو دون التاء فعال وفعال ففعالة نحو كتابة تقول كتابة كتابة على وزن فعاله ففعله نحو ذهابه تقول داء يبد عاده عاده على وزن فعاله وفياله مجرده من التاء على وزن شعال نحو نصر نفارا نفار على وزن فيال بدون تاء وفعال نحو صرخه صراح صراح على وزن فعال بدون ت قالت عاده وسعاله وجئ لهما مجردين من التاء والفرول صله وصل كذلك باوزان المصادر الفرول يعني قد يكون المصدر على وزن فرول كخروج خرج خروجا ودخل دخولا فخروج على وزن فرول ثم فاعيله اي ثم صل كذلك باوزان المصدر الفاعيل ان يجئ كل مصدر على وزن فاعيل كصحن صحيلا صحنا صحيحا سمثل فاعيله وبالتاء ذالي اينا الى اشاره الى الوزنين السابقين هي الى الفعون والفعين اما قد يكون بدون تاء فعونا والفعين او بالتاء وبالتاء ذالي فمي قد يكون مصدر على نفس الوزن كنعتا يعني على على وزن فعوله وعلى وزن فعيله على وزن فعوله وعلى وزن فعيله ففعولتك الصعوبه تقول صعوبه صعوبه وسهوله سهوله والفاعيلهك النميمه تقول لما خدام نميمه هنا خذت زني ثم قال فعل علامه قد يكون على وزني فعالان بتحريك العين كجال جوالانا جال جوالانا ودارد ورانا وهكذا ثم قال او كبينونة ومشبه شغولا او كبينونة يعني قد يأتي على وزني فيلولة بحث العين اصلها فيعلولة اصلها فيعلولة ثم حذفت العين فصارت فيلولة فحال بنا بينونه بنا بينونه كذلك ايضا هذا قلنا نبا قول هذا نحو البصريين اما الكوفيين فيقولون ان الوزن هو فعلله وان النياء هي ذاتي فدتيء المصدر هي المحذوفه يعني الاصل تيالونا لكن المحذوف هو النياء وان الوزن على فالونا فبينونه عندهم على وزن فعيله وسيأتينا على الخلاق إن شاء الله في لانية الأفعال مع الزيابات الحسن من الزين وأن الراجح لذلك هو أولى البصريين وأن الوزن فيلولة وأن العين هي المحلوفة ثم قالوا مشبهين شغولة يعني قد يأتي على وزني فعولين قد يأتي على وزني فعولين كشغاله شغولا ثم وصل بذكر أوزان المصادر جملة فقال فعل للموافعول ما سعاليه كذاء عيليه فعلته مستفعل فاعل فاعلوتين فعل مافعليه كذاء ضرليه والفتح قد نقله اذا فعل للموافعول ما سعاليه كذاء عيليه فعلته فاعل ما سعادوتين فعل مافعليه كذاء ضرليه والفتح قد نقله اي من الاوزان المصادر كذلك ان يكون على وزن فعلني تساعد سؤدد, سؤدد على وزن فؤدد وفعود قد يكون على وزن فعود كقبل قبولا والعامة يقولون القبول وهذه لغة لا تصح وأقل أحوالها أنها ضعيفة وأنما الصحيح القبول نقول القبول وليس القبول نَأَة هَادِيَة قد يكون المصدر هذا وزن فَادِيَة كَكَرَاهِيَة كَرِهَهُ كَرَاهِيَة كَذَا كَأَيْلِيَة كَذَلِكَ يَكُونُ عَلَى وَزْنِ فَعْلِيَة كَوَلَدَتِ الْمَرْأَة أُولَيْدِيَة أَوْ ولادة مصدره وَلَدَتْ قُولُوا وَلَدَتِ الْمَرْأَة أُولَيْدِيَة مَعْنَى وَلَدَتْ و ولادَة فهو مصدر وَلَدَتْ فَعِلَة يعني قد يكون على وزن فعلة بضمن فائل العين مع تشديد الله كغلبة تقول غلبه غلبة أي غلبة غلبه غلبة وكذلك يأتي المصدر على وزن فعلة فتقول غلبه غلبة ثم قال فعالة يعني قد يكون المصدر على وزن فعالة بالألف المقصور في آخره نحو جمزة الماقة جمزة هذا مصدر جمزة بمعنى أسرعت ضربون من ذروي سيد الناقه تمزت الناقه جازاء اسرعتها قال ما ساعدتي فعلو... ما ساعدتي قد يكون نظرا على اسني فحدتي نحو راحنه رحم اوتى ورهب دار حبوت هكذا وعسى يثيب من الاوزار المسقط عليه ما ساعدتي فوق ال دون العين وساق مع تشديد اللام والالف المقصوره نحو غلب وغلب غلبه غلبة. غلب وهو غلب اذا ولد فيها غلبة وغلبة بالهمز المكسور ثم قال فؤلنية من يتئ فؤلنية قد يكون مصدر على وزن فؤلنية فحال تقول صحف رأسه صحفنية بما لحقه فصحفنية على وزن فؤلنية فؤلنية ففؤلنية كفؤلنية والفتح قد نقله كذلك من امزاني المصدر ان يكون على وزن فوعوليه كوه صيغه جتين بتشديد الياء تخصه خصوصيه خصه خصوصيه وقال الفتح قد نقله ونقل كذلك فيه الفتح فتقول خصه خصوصيه يعني المصدر قد جاء على فوعوليه بضم الفاء ونقل كذلك في الفتح ان يكون على وزن فوعوليه مقدم لذلك دي ستيتسات تقصى خصوصيته وخصصه خصوصيه هرب مسرات هل هذه الادويه وهذا الاولى المذكوره في البيت الثاني الى ثنائيه استكمله من بعد ان شاء الله في الدرس القادم نتمنى ان نقيس من بعد الاسبوع ان نقول تقويت على نفع لا طوت ليس مصدر فيما في حديني في حدينيه كما هو مش مفيد طبعا وتفاوت اما المصدر طغيان طغى طغيانًا ครับ وفيك بارك الله